وَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسْتَغْفِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمِنْهُمْ أُمِيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إلَّا أَمَانِيَ وَإِنْ هُمْ إلَّا يَظْنُونَ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْيَشْتَرُوْبَ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 فَلَيْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَآئِكَ فَأُولَآئِكَ أُصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا